وَتَكُونُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا أُعْطِيَ رَبَّكَ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 الاَثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَاكُمْ آثَارُهُمْ مُقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 وَجَعَلَ لَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَتَاعَتُهَا مَا أُولَآئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وإن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 لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَن نَّكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ افا انت تسمع الصم او تهدي العميا ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب بك فاننا منهم متاقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون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 وَقَالُوا يَا لَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَنْتَ مُهْدٍ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي الْعَمُّ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ عَلَى وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فَلَوْلَا انْقِي عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَاءُ الْمَلَائِكَةِ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا أُمَمًا اجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَمِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا أَأَنَّهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ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 قَالَ قَدِ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدِ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مُسْتَقِيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وَهُمْ وهم لا يشعرون الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ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 قَدجنكُ بالِالحَقِّ وَلَ أَكثَرَكُم للِحَقّ كَارِهُون أَمْ أَبََمُ أَمْراَ أَمْ أَبََمُ أَمرَ فَإِن مُبرم أَم يَحسَبُون أَن لا نَسمَوسِر وَهُم وَنَجهُ بَلَى وَمَثَلُونَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ كُلّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهُمْ أُولَاءَ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَكُنْ سَلَامًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ